لأجاريهم قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مضاهر I guess. خلي البسمه تنور قلبك خلي الفرحه تضوي دربك ما في شي في الدنيا يسوى تزعل روحك اضحك مثل طفل بأول عمره مثل بنيات تقطف زهره مثل ام تبوس ولد راجع من برا امحك لدنياك Są